سورة التوبة بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ في فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ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 المُشكينَ ثمَُّ لَمْ يَن قُصُوكُمْ شَيئ وَلَمْ يظَاهِرُ عَلَكُم حَدَ فَأَتِّ إلَيهِم هْدَهُم إلَ مُددَّتِهِم إِ اللهَّ يحِبُ المُتَّقين فَإذَا سَلَ خَلأَشرُ الْحُرُمُ فَقُتُل الْ المُشْرِكينَ حَثُ وَجَتُمُهُم وَخُضُهُم وَحصُرُهُم وَقَعدُ لَهُم كُ مَدْصَدَ فَإِن تَابُ وَأَقَام الصَّلَةَ وَآتَ الزَّكَتَ فَخَلُّ سَبِيلَهُم إِ اللههَا غَفُور رحيم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 إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقوموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَفِي أَيْمَانِهِمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ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 یبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدین فيها أبدا إن الله عنده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 اِنَّهُمْ الظَّالِمُونَ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ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 سکین توں رسولی والی ن زلو دلم تل دین کدل جز افرین میں تم باد دل میش ال اللهَّهُ غَفور وَحيم ياأَُهَ الذيينَ آممَنُ إِ مَ المُشكُون نَجسُ فَلَا يَقرَب المَسجدحَرَ مَ بعدَ آمِهِم هذا.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 من دون الله رح بن ہم اوبم ولمیسی ہاب نمل مکما واحدا لا فَذَٰلِكَ هُوَ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الكافرون.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 وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة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 إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَيَسْتَبَدِي وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا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 وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لو كانَان رضًا قَربَ وَسَفَرًا قاصِد التبَعوكَ وَلَ بَعودَت عَلَيهِ مُشَّّه وَسَ يَحْلِفُونَ بالِلههِ لَ ياستَطَعن لَ خَرجنَا مكُمْ يُهْلكُونَ آمفُسَهُم وَلهَّهُ يعلممُ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 وَلَوْ أرَادُ الْخُروجَ لَعددُّ لَ عُددَّتَ وَلَِ كَرِهَ اللهَّهُ بعَافَهُم فَثََّّطَهُم وَطِيلَ قَعْدُ مَا القاعدين لَ خََرج فِيكُمَّْا زَادُكُمْ إِللاا خَبَلَ وَلا أَوضَعُوا خلََا لَكُمْ يَبَغونَكُمْ الْفِتنَةَ وَفِيكُم سََّعُونَ لَهُم واللَّهُ عَليمُم لَقادِبًا تَغُولُ الفِتْنَةُ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا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 إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أن كَفَروبِ اللهَّهِ وَبَِسُولِهِ وَلَا يَأتُونَ الصَّلَةَ إِل وَهُمْ كُسَلَ وَلَا يُ فِقُونَ إِلل وََهُم كَارِهُون فَلَا تُعجِبَكَ أَموَالُهُم وَلَا أَولادُهُم إِ ماَا يُريدُ اللهَّ لعذِبَهُ بِهَا فيِيحياتِد دُنْيَا وَتَزْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يفرقون لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْـرَبَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوِ الْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِلَّا لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يسخطون رس بن سے میال رگی بون انصاء دقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم ومنهم الَّذِينَ يُؤذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُنْ وَالَّذِينَ يُؤذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یحلی فون بل کملی اربو وَرَسُولُهُ السل اح پو اربو ہوں کی أَلَمْ منی امن ہوں دل اور سونہ فن لہن اور جہن میں خولی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 ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لَا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف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 وَلَهُم عَذَابُ مُقِيم كَلَّذينَ مِنْ قَبَلِكُمْ كَانُوا وَأَشَددَّمِن كُمْ قُوَتَ وَكْثَرَ أَمْ وَلَو وَأَولادَ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 ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم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 الذيَّينَ يَلْمِزونَ المُطَّوعينَ مِنَ المُؤمنِنينَ فِي الصَّدَقاتِ والَّذينَ لا يَجدون والَّذينَ لا يجدونَ إِلَّا جهدَهُم فَيَسْخَرونَ مِنْهُم سَخِرَ اللهَّهُ مِنهُم وَلَهُم عذاابُ أَلم.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 فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَذْكُرُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبَرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ وَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله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 لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنة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 سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء وَلَا على المرضى وَلَا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل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 فَإِن ترضوا عنهم فإن الله لَا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم.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 ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ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 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن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 وَسَتُ رَزْدُونَ إِلَ عَمِ الغَبِ وَالشَّهادَةِ فَيُونَِّأُكُون بِمَا كُتُم تَعملُون وَآخَبونَ مُغْجَوونَ لِأَمر اللهَّهِ إَِّ يُعَذِبُهُم وَإِا يتوبُ عَلَيهِم واللهَّهُ عَليمٌ حَك وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُونَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا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 والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 اللَّهُ أَشْتَرَاهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ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 وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مُؤَجَّلَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قُلِ اللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْؤُونَ مَوْطِئَ أَن يَغِيظَ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة وب ریہ جلو لیا جزے ہوں ملو ہوں احسن کے نو یا ملون لیا فرو کا كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا فَأَرَى وَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم